وَمِنْهُم النَّي يَظُرُ إلَك فَأَن تَتَهدِ الْ الأُمَ وَلَكَانوا لاَا يُبَصِرون إِ اللهَّهَ لَا يَظْلِم النا سَشَيْأَو وَلَن النَّ سَآ فُسَهُمْ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تَعْرِفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِلَٰهِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أَلَرَأَيْتَ إِن آتاكم عذابه بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَا دَاءَ يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ۚ أَنَّىٰ لَكُمْ أَن بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ